عبقريته الحربيه كسبت المعارك الحاسمه لاسباب لا تحصى وكسبت معارك شتى للسبب ونقيضه وربما تعرض النقاد العسكريون للمعركه الواحده فاذا بهم يردون النصر فيها الى اسباب تتناقض وتتباعد كانهم يتكلمون عن النصر والهزيمه كسب بعض المعارك لأن الأقواس كانت أكثر من السيوف وكسب بعضها لأن السيوف كانت أكثر من الأقواس وكسبت معارك حاسمة لأن رماح المنتصرين كانت أطول من رماح المهزومين بشبرين أو بضعة أشبار وكسبت معارك غيرها لأن الرماح كانت تتلاحق في طولها على حسب الصفوف وفي بعض المعارك كان الفرسان في الوسط فقيل أن هذا كان من دواعي النصر العاجل وفي معارك أخرى قيل أن ان النصر انما ترجع الى قيام الفرسان على الجانبين وكثيرا ما يقال ان اشتراك الفرسان والمشاة في العمل كثير بالغلبة في بعض الميادين ثم يدور الكلام على ميدان اخر فيقال ان تربص الفرسان بمعزل عن القتال الى ساعة الفصل هو الكفيل بالغلبة المؤذرة حتى نهاية القتال وربما قيل ان ظهور الفرسان في ميدان يضيق عن حركات المناورة جنى على الفرسان وعلى المشاة، فدب الفشل في صفوف هؤلاء وهؤلاء ولقد يحاول بعض الخبراء أن يجمعوا أسباب النصر إلى قاعدة موجزة فيقولون كلاما يحسن الاطلاع عليه ولكنه كلام يقرأه القائدان معا فيبوء أحدهما بالنصر ويبوء الآخر بالهزيمة مثل هذه القواعد الموجزة كمثل القاعدة التي توجز لك البلاغة الشعرية في كلمات ثلاث هي الوزن واللفظ والمعنى ولا خطأ في هذا الإجاز ولكنه مع هذا لا يعلم الشاعر الصواب وقسار ما يقال بعد تقرير الأسباب وتدوين القواعد إنها لا تمنع الفروق بين معركة ومعركة وميدان وميدان وإن القائد الموفق هو الذي يلمح هذه الفروق فيعمد إلى العمل اللازم في الوقت اللازم بالقدر اللازم فلا ينقص أو يزيد ولا يتقدم أو يتأخر ولا يوحد العمل مع وفقه الفروق. وإذا كان كل شيء في المعركة يتوقف احيانا على كذا أو كذا من الخطوات في السبق إلى حومة القتال وكذا أو كذا من الأشبار في طول الرماح وكذا أو كذا من التفاوت في سرعة القذيفه هنا أو هناك أو كذا وكذا من الحركات إلى اليمين أو إلى الشمال وإلى الأمام أو إلى الوراء فتفصيل أسباب النصر في المعارك القديمة على التخصيص ضرب من المستحيل لأن إثبات الفوارق بين المعسكرين في الأسلحة والمواعيد والعدد والحركة غير ميسور وأقصى ما نطمع فيه أن نقنع بالإجمال دون التفصيل وإجمال القول في توفيق خالد بن الوليد أنه لم تعوزه قط صفة من صفات القائد الكبير المفطور على النضال وهي الشجاعة والنشاط والجلد واليقظة وحضور البديهة وسرعة الملاحظة وقوة التأثير كان يضع الخطة في موضعها ساعة الحاجة إليها فكان يحارب بالصفوف كما كان يحارب بالكراديس وكان يحارب بالكمين والكمينين كما يحارب أحيانا بغير كمين وكان يستخدم التورية والمباغتة والسرعة على أنماط تختلف باختلاف الدواعي والأحوال وقد علم أن تمزيق الجيوش أجدى في الحرب من الحصار والاحتلال وعلم أن الخبرة قوة وسلاح فكان يستطلع أخبار العدو ولا يتيح له أن يستطلع خبرا من أخباره يفيده أو يحميه من بأسه وأجدى من هذا جميعه أنه كان لا يغفل عن القوة الأدبية يعززها مصطفى. في جيشه ويضعضعها ما استطاع في جيش عدوه فكان هو نفسه ماده لهذه القوه الادبيه تجيش بها نفوس انصاره فيثقون بالفوز ويامنون خطر الهزيمه وتشيع في نفوس اعدائه فيسري اليهم الذعر وتفارقهم الثقه والطمانينه وإلى هذا كان يعتمد على قوة الإيمان وهمة الأمل فيتعهد جيشه بالعظات قبل القتال وفي أثناء القتال ولا يفوته وهو مشغول بالضرب والطعن والتوجيه والمراقبة أي يطوف بين الصفوف للتذمير والتشجيع فيعمل ويقول القول الذي هو ضرب من العمل فإذا قال إن الصبر عز وإن الفشل عجز وإن الصبر مع النصر فليست هي أصداء تمر بالهواء ولكنها هي العز والصبر العيان يسريان بالقدوة منه الى كل مسمع وجنان والى هذا وذاك كان يثير المنافسة الكريمة في صدور جنده واعوانه فيدعوهم الى التمايز والتناظر لينفث فيهم مع عزيمة الايمان عزيمة اخرى من حب الفخار وخوف المسبة والعار ويتخذ من الغيرة على العرض مددا لهذه العزائم التي تواجه الموت على حد قوله كما تواجه الحياة فاذا بالرجل الفرد يبلي في قتاله ليس يبليه عشرات ولم يخف عليه قط مقتل العدو من قوته الأدبية حيثما عمد إلى هذا المقتل في منازلاته للمستبدين والطغاة فإنهم في جيوش الأمم التي طال عهدها بالظلم يرتفعون إلى مقام الأرباب من حيث يتحدر رعاياهم إلى مقام القطيع السائم فإذا أصيب القائد في الجولة الأولى فكثرة الجند بعد ذلك معوان على الهزيمة وليست بالوقاية منها لأنها كثرة من الخوف والذعر وليست كثرة من الثقة والثبات ولقد كان هو يخلق فنون الحرب التي يجمعها الخبراء في وصولنا هذه بمراجعة الحروب وتحصيل الدروس واستخراج القواعد من الخطط والمعلومات قرأنا في كتاب فن الحرب اليوم لمؤلفيه من قواد البحر والبر والهواء عند بحث هذه المسألة ينبغي أن نحضر في أذهاننا أنه مع استثناء قليل لم يكن ثمة إلا نوعان من السلاح سيطراء على حومة القتال وهما السلاح المقذوف والسلاح الضارب أو القارع أي النبال أو السهام أو الرصاص من جانب والهراوة والسيف والرمح من الجانب الآخر ومجمل ما يقال بعد هذا إن الصفه هو أنسب الأوضاع لتطور قوة السلاح المقذوف وإن الكردوس أنسب الأوضاع لتطور قوة السلاح الضارب، لأن الرمات بالقذائف يحتاجون إلى مدى مكشوف وإنما يتأتى الضرب في العمق كرات متلاحقات من المقاتلين جماعات جماعات إن خالد بن الوليد لم يقرأ هذا ولم يفته شيء بفواته عنه لأنه قد علم كنها هو لبابه من بديهته الحربية فقاتل بالصفوف حيث تغني الصفوف وبالكراديس حيث لا تغني إلا بالكراديس وفي هذا الكتاب أيضا يقول المؤلفون يتضح مما تقدم أن في حملات السلاح الضارب هناك أمران ضروريان وهما الاستطلاع وكتمان الحركات والغرض من الاستطلاع وزن قوة العدو ومن كتمان الحركات أن تحول بينه وبين وزن قوتك وتوقع الهجمه من أي موضع تكون ثم يتكلمون عن الاستطلاع كما يجري في عصرنا الحديث فيقولون وعلى هذا يجري الاستطلاع من الهواء قبل الحركات الأولى وفي خلالها وتتقدم الكراديس أثناء ذلك على نظام المعركة أي على النظام الذي تتألف به حين تدعى إلى الهجوم وهذه هي ربيئة خالد للاستطلاع ومسيره على التعبئة الكاملة التي يهجم بها ساعة لقاء بالنظام الذي كان يسير عليه ثم يدخل في التحام قريب ولا يطيل في موقف التقاذف بالنبال والسهام وتقرأ في كتاب بالاسلحة وفنون التعبئه لمؤلفه وينتر نيجهام الذي كان محررا لمجلة الجيش والبحرية بالولايات المتحدة ان سرعة الحركات وقوة الاصابه وتدبير الوقاية هي الان كما كانت في كل زمان بعض مفاتيح النصر التي لا شك فيها فاذا كسبت المعارك احيانا بالمفاجأة او التركيز في الموضع الحاسم وفي الوقت اللازم او المناورة البارعة فهذه المزايا إنما تستمد مباشرة من التفوق في سرعة الحركة أو في قوة الإصابة أو في تدبير الوقاية وخالد بن الوليد لم يقسم فن التعبئة هذا التقسيم حين علم أنه يضمن سرعة الحركة باقتحام الصحراء المخيفة ويضمن المفاجأة بهذا الاقتحام ولا يزال واثقا بالوقاية حيثما حارب وظهره إلى الصحراء أو حيثما تقدم وراء جيش مهزوم لا يتمسك له قوام ووضع الخبير المشهور ليدل هارد كتابا مستقلا عن فن سوق الجيوش على طريق التورية لخصه في قوله إن التحرك في الوجهة المتوقعة يحفظ توازن العدو ويزيد بتثبيت هذا التوازن قدرته على المقاومة وفي الحرب كما في المصارعة إنما يتاتى لك أن تغلب الخصم دون أن تزحزح قدمه وتخل توازنه باستنفاذ قوتك أن استنفادا لا يناسب الجهد الذي يلقاه خصمك ولن يتاح النصر بهذه الوسيلة إلا بفضل الرجحان الكبير في قوتك على نحو من الأنحاء وقد يضعف الحسم في النتيجة مع ذلك وعلى نقيض هذا ينبئ كون التاريخ العسكري في جميع العصور لا في عصر واحد وفي جميع الحروب الحاسمة على التقريب أن الإخلال بتوازن العدو نفسيا وماديا هو المقدمة التي لمحيص عنها للقضاء عليه وهذا الإخلال بالتوازن هو الغاية التي كان يتوخاها ابن الوليد إما بالهجوم من جهتين أو ثلاث جهات وإما بالمفاجأة التي لا يمكن توقعها بحال من الأحوال وإما بالكمين الذي يدخل اليأس على العدو في ساعة حرجة وإما بالتطويق من حيث لا ينتظر التطويق وكل أولئك مفهوم جدا الفهم أن يزلزل الأقدام ويخل التوازن وكل ما يزلزل أقدام الإنسان في الحرب أو السلم فهو كذلك مفهوم جدا الفهم من أقدم الزمان ولكن القدرة حق القدرة هي معرفة الوقت ومعرفة الوسيلة ومعرفة التنفيذ متى عرف الوقت وعرفت الوسيلة وبهذا دون غيره تتجلى معرفة القواد الملهمين وقال خبير حربي هو أرثر بيرني في كتابه فن الحرب معقبا على حرب الفرس واليونان كانت قوة الفرس جنودا قائمة على الخيالة والرمات وكانت طريقتهم في القتال أن يمطروا العدو سهاما ثم يشترفوه بجملة من الفرسان في الوقت اللازم وأفلحت هذه الطريقة مع أصحاب الأقواس من الميديين وأصحاب الرماح الراكبة من الليديين وأصحاب المشات الثقيلة من البابليين والمصريين لكنها خابت مع اليونان وكانت التباعة في خيبتها على ضعف فرق المشات الفارسية فإذا ما استطاع الجند الإغريق أن يقتربوا وكل شيء يتوقف على هذا تناول المشاة الفرس على عجل بسيوفهم القصيرة ودروعهم الصغيرة ولو عمم هذا الخبير القول لوجب أن يقول ان الذي خيب طريقة الفرس مع اليونان هو الذي خيبها مع العرب من أيام ذقار إلى أيام خالد بن الوليد فالهجوم من قريب بالسيوف القصيرة والدروع الصغيرة هو الوقاية التي احتمى بها العرب من الرومات ومن الفرسان بل من الفيلة في بعض الأحيان وقد قيل في الأمثال الشعبية التي هي أصدق من قواعد الخبراء الذي تغلب به العبه وقد كان خالد يعلم أن الالتحام هو أنفع ضروب القتال للجندي الذي ينافح عقيدة ويضرب بالسلاح الخفيف، فلم يلق الفرس ولا الروم إلا في الالتحام. وقد صح هنا رأي ترجهام مؤلف كتاب الأسلحة وفنون التعبيء الذي سبقت الإشارة إليه حين قال إن بعض الجماعات الإنسانية بطيئة التغيير ومن هذه الجماعات الممالك الآسيوية. التي يحكمها ملك او عاهل مرفوع النسب الى السماء فإنها تنتظم على سنن فحواها أن التغيير لا ينبغي وأن العادات المأثورة كلها حسنة قويمة وأن كل ما يعمل الآن خليق أن يعمل كما عمل منذ أزمان وربما لاذت بعض الأمم التي هي أقرب إلى التقدم بفترة من فترات الراحة تستبق فيها التقاليد والمأثورات على سنة المحافظة على القديم فإذا برزت جماعات من هذا القبيل للقتال برزت وفي رؤوس قوادها وجنودها فكرة عتيقة عن الحرب وحقيقتها ولم يغيروا خططهم واراءهم للانتفاع بسلاح جديد او معرفة جديدة ورسخت عندهم اصول رجعية للحرب او لم تكن لهم فيها اصول على الاطلاق ولكنهم يمضون بحكم العادة وفقا للترتيب الذي وضع منذ عهد بعيد وان هذه الجماعات لا تخرج جيوشا ليس اسهل من تحطيمها بجيوش الامم التي يسهل عليها اتخاذ الاساليب الجديدة ومواجهة الغير والطوارئ ولو شاء صاحب هذا الرأي لا الدوله الدولة الرومانية فيما حكم به على الدول الآسيوية لأنها كانت تقاتل بخطة وضعها الأقدمون لها منذ قرون وهي على هذا عاجزة عن تنفيذ القديم عجزها عن ابتكار الجديد وجملة القول إن خالدا كان يحارب بالقريحة الملهمة اناسا رثت عقائدهم كما رثت ملكاتهم العسكريه فكانوا يرتبون كتائبهم واسلحتهم في الميدان على نحو مرسوم كانهم قائمون في مراتبهم بديوان التشريفات وكان خالد يلبي الضروره عفو الساعه في ترتيب كل كتيبه وكل سلاح فاذا بدا له ان الخياله لا تجدي في الحركه جدوى المشات ترتبت حركات الجيش معه كما تترتب الحركات في أعضاء الجسم الشاعر بتلبية الأعصاب والجوارح لمراكز التنبيه في الدماغ فيترجل وقد ترجل معه كل من تنفعه الحركة على قدميه في كره وفره وهجومه ودفاعه وإذا بدا له أن الحرب بالجماعات أنفع من الحرب بالصفوف المختلطة فما هي إلا كلمة قالها حتى تتلاقى تلك الجماعات كل منها إلى قائده المختار تمايزوا أيها الناس فإذا هم بعد لحظات متمايزون وكانت مادة القتال التي يعمل بها من جند أو سلاح تغنيه وتلبيه فكان جنده يصبرون على الشدة ولا يروعهم فقد مفقود لأنهم مؤمنون عالمون أن الموجود هو رب القائد والمقود وكانوا يصبرون على الهزيمة لأنهم عرب معودون في غزواتهم أن يكروا بعد فر وان يجتمعوا بعد تفرق فهم يحسبون النقوص ضربا من التحفز للوثوب أما خصومه فكانوا يتساقطون اتباعا كما تتساقط حجارة اللعب المرصوصة إذا سقط منها الحجر الأول فلا تماسك لها بعد ابتداء السقوط ومن ثم كان نمطا فريدا بين قواد التاريخ لأنه يمزج الفن بالبديهة كما يمزج فن البداوة بفن الحضارة وكان يقتبس ويجدد بالرأي والفتنة كما يقتبس ويجدد بغريزة موروثة من قبيلة القبة والأعنة يصح أن تسمى غريزة الميدان وقد تصعب المقارنة بينه وبين قواد العصور الحديثة لاختلاف الأسلحة والمسافات وإن كنا نعتقد أن القائد العبقري تصعفه عبقريته على اختلاف العصر والسلاح ولكن المقارنة بينه وبين قواد الطراز الأول من الزمن القديم تقدمه إلى المرتبة الأولى بين اكبر القواد ومنهم الاسكندر وبلزاريوس اللذان حاربا عدوا كعدوه في ميدان كميدانه فالاسكندر في وقعة اريل هزم جيشا فارسيا تقدر عدته ب الف من الفرسان والمشاة وبلزاريوس في وقائع ارمينيا هزم جيشا فارسيا تقدر عدته باربعين الفا او قرابة الاربعين والمقارنة بين خالد بن الوليد وهذين القائدين ترجح كفته على كفتيهما مع معا في هذا الميدان لان الاسكندر كان يقود خمسة واربعين الفا وبلزاريوس كان يقود اكثر من عشرين الفا وكل الجيشين مسلح بامضى الاسلحه في ذلك الزمان وقد كان خالد يحارب بثمانية عشر ألفا جيوشا أعظم من الجيوش التي تصدى لها القائدان الكبيران ولم يكن له مثل سلاح المقدونيين أو سلاح الرومانيين ولم يكن نصرهما كنصره ولا العقبة بعدهما كالعقبة بعده وزاد على ذلك أن انتصر مثل هذا النصر على كل عدو من العرب أو العجم ومنهم الرومان في أكبر الميادين ميدان اليرموك فكان خالد في التاريخ العسكري هو بمكان الطليعه بين اكبر القواد الذين اشتهروا بالفن او اشتهروا بالعبقريه او اشتهروا بالمناقب الشخصيه وفيه من ملامح القياده في العظائم والصغائر ما يدل على طبيعه القياده الملهمه وان كان كما يقال قائدا مر فرع راسه الى قدميه فقد خالد قل سوته يوم اليرموك فقال اطلبوها فبحثوا ونظروا فلم يجدوها فما زال بهم يأمرهم ان يطلبوها ويلحوا في طلبها حتى وجدوها فاذا هي خلقة لا تساوي شيئا فسئل عن ذلك فقال اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام فحلق راسه فابتدر الناس شعره فسبقتهم الى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم اشهد قتالا وهي معي الا تبين لي النصر رحمه الله لم تفته من سمات القيادة حتى التعويذة المشهورة بين رجال الحروب فما زال معلوما عن كبار الجند أنهم يأنسون إلى تعويذة يعتزون بها ويستبشرون بصحبتها وهم يخدون غمرات الموت وما في ذلك من عجب فليس أحوج إلى صلة بعالم الغيب من رجل يلقى الموت صباح مساء وقال خالد في أخريات عمره ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد هذا حبيب الحرب الذي يهواها وتهواه فله منها الصفوة التي لا تصطفي بها أحدا من الطلاب والقرناء على بغضاء